تذينت اهل القران عظيم فلو ربك لنشتلن من اجمل فلو ربك لنشتلن من اجمل مما كان يعدو اصدع بما انه لا اله الا هو فسبح يا علم ولقد علمت انك يضيم صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واخذ وردك حتى يرضيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم